براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أن غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فَمَا لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا وَلَمْ يُضَاهِهُ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْبُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدَ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إنِ اللهَّهَ وَف الرَّحيم وَإِن أَخَدٌ مِنَ المُشِكينينَ تَجَوَكَ فَأَجِهُ حَدْحَد يَسَّغَ كَلَ مَ اللَّهِثُ أَبِهُ مََّ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرار إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا له إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرخبوا فيكم إلا ولا ذنة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اِذْ تَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَسَجَدُوا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون تین فَقَاتِلُوا اتل پی إِنَّهُمْ ل مَ ل لَهُم لَغلَهُ يتَهُ أَل تُ قاتِلونَ قَوْمًا مَّكَكَأَمَلَهُ وَهَمهم بإِراجِ بِرَسُولولِ وَهُ بَدَأوكُم أَو وَلَ مَو أَتَطْغَوْنَ عَلَيْهِمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَطْغَوْا إِن كنت وقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم وَيَتوبُ اللَّهُ على مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْرَكُوا وَلَمَّا يَغْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْ ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله ربي بما تعمنون ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر متاهد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولا أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ و أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنة لو پی ہے نئی کوالی دین الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَتَّخِذُونَ آبَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ أَوْلِيَاءَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يُفْلِحُوا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ منكم ُلإِن كَانَ أَبأكُ وَأَبَنَك وَإِدكمُ وَزواجكُم وَغشير وَكُم وَأَموانُوا لِطتَ وَأَمَّا أُلُّ لِقَد تَرَفْتُمُهَا وَفِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ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 لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَاللَّيْتُمْ مُدِبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْرِينَ وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على مين يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون ندسوا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 ولا يخر غمون ما حّ م مظغ ورسول ولا يذوندين الحد حقيمين الذي أوتلكتاب ح ح يعوط الجزية.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 نصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا خظ أأَقب وَهُ وَانهُم أَ الأبابَم مِدونُون اللهِ وَماس حَابَنَ مَوم وَم أم إَّ يبد إأَ لا إله إلا أن نور الله لوری دون بیم عل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 مِنَ الْأَحْبَارِ وَالْمُبَانِي لَا يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ والذين وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يقولها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الالم يوم يحما عليها في نار جهنم fmt بها ذباغهم وذنوبهم وظه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 10 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حر ذلك الدين القير فلا تظلموا فيهن أنفر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 ومن نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواصئوا عدة ما حرم الله فيحلوا مَا حرم الله ذين لهم سوء أعمالهم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 بَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلِ الْقَوْمَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا والله على كل شيء قدير إلا تنصوه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ هما في الغار إذ يقول لصائبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود الله وَلَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا الشُّفْلَاءَ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَاءَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَفِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا سفرا قاصدا لتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقق بہلی م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 غَرَّهَ اللَّهُ بِآثَامِهِمْ فَتَبَّتَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لو قرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبعونكم الفتنة وفيكم سماعون له والله عليم بالظالمين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 إن تصبك حسنة تسقهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون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 مُتَرَبٍّ صُون قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَتَقَبَّلَ مِنكُم إِن كُنتُمْ قوما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 يُفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ بَلْ لَنُجِزَنَّكَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا في يا وتزهق انفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله انهم منكم وما هم منكم وما هم منكم ولكن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 وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا الله راغبون إنا إلى راغبون وَمَ الصَّدَ قاتُ للِْفُقَرَ وَالمَّسَكينِ وَالعَينَ عَلَيهَا وَنُأَرَفَةِ قُلوبُهُم وَف الرِقابَ وَفِ لِقابِ وَالغَارِ مِينَ وَف سَبلَّهِ وَبِ من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن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 يحلفون بالله لكم ليربوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يرسل حاذد الله ورسوله فأن له نار جهنم قالدا فيها ذلك الخزي العظيم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 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهدئون لا شَغَ التَّغ قَلِكَ فَْتُم بَغْدَئ مَالِِكُمْ إِ أَغفُ رَ طَائفَنتٍ مِن قُمنُعَََِ بِالطَائِ فَنتَ بِأَنَّهُ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 المنافقين هؤلاء الفاسقون ووعد الله المنافقين والمنافقات والكم بارا نار جهنم خالدين فيها هي قسمهم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 فَسدَمْ تَغْنوا بِخَاكِهِمْ فَسْدَمْ تَغْلَُم بِخَاكِكُم كَمَسْدَمْ تَعَ الذيينَ مِم فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَقُضِئْتُمْ كَالَّذِينَ خَاوُوا ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات إِنَّ تَرْمُوزُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ بَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصيعون الله ورسوله أُلئِكَ سَ يَحَمُهُمُ غ إِ أََّظهَا غَززٌ وَدَ اللهَّهُ المُؤمنن نَ وَ المُؤِناتِدًا النَّافِ تَجررِي مِنْ تَحَْ فيِهَا الأأَنهَا فِيهَا خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عرل ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها ونبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُم بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يُؤْنَاهمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فإن يتوبوا يفخيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وَمَا لَهُ فِي الأأَْضِنِ وَلِ وَلَا نَوسُ وَمِنْهُُم غهَ دَوْ اللهَّهَ لئِن آثَانَ مِ قَضلهِ لَ نَفَ وَدَنْقََّ وَلَا َفْنَونَنَّا فَلَم نَّا أَتَ مِ تَضلِهِ بَخلوا بِهِ وَتَوَ وَلَْنَ وَو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 الله يعلم سرهم ونبواهم وأن الله علام الغلوب الذين يلمزون المبتدين فعينَ مِنمؤنينَ في الصَّدَ قاتِ وََّذينَ لا يجذونَ إذهُ فسقَونَ مِنهُ فسقَونَ مِنهُم سَخِرَ اللهَّ مِنهُ وَلَهُم عَذَابُ ل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 قلنا وجحنم ما اشد حرا لو كان يفقهون بل يضحك قليلا ويبكو كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع القالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وما كانوا هم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم هي في الدنيا وتذهب انفسهم وهم كافرون واذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استلانكوا الطغى منهم اسْتَأْذَنَكَ أُولُ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذُنَّا نَقُمُّ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْقَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ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 ليس غعَفَاءِ وَلَا غَلًَا مَرَّله وَلَا غَلَ الذيينَ لا يَدِزون ما فقونَ حَوَجٌ إذ نَفَخون اللهِ وَرَسُول مَا غَلَ مُحسِنينَ منِ سَبيد وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَا عَلَمَ الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ كَلَّا لَئِنْ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَحْيُونَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَسَنًا تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَقَبِلَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَا اسْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم رَذدونَ إ غَان مِغي وَجهادَ فَونابنَ بأكُ بمك تُ تَقم الم سح فونَ بِلهِلَ ف إقالَلَابِتُم إلَهِم للتُعرب فأعرضوا عنهم إنهم رجل ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاشقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدوا أن لا يعلموا حدود ما أنزلهم على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يستخد ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر لَهِم د إكُ الس واللههُ سمع وَمِنَ الأأَرَابِ مَ مِن بالِاللهِ وَم يَومآخرِرِ وَي تخِذُ م فقُقُوبَاف الن دَوْدَ اللههِ وَصَلَ وَافِر وَص أأَنه فََُّة سَيُدْخِلُهُمُ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ بِحَسْبَةِ الرضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عنه, ورضو عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَمِنْ مَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدٌ عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَ غذب مَتث م إلى رجونَ إ غَذابِ النظ وَآقَونَ تَ بجن بِهِم خَلَ وَلَعَامَلَ وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم قُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَ يَغْمم ويأخذ الصدقات ويأخذ الصدقات وَأَن النَّونَ اللهههُ وَيقُبلَلَ تَ بَتَ غمبابه وَيأأُذ الصَّدَ قَا وَيأأُذ الصََّدَ قَاتِ وَأَن نَغْنَضهَاهُ وَقُلِع بِمَلون فَسَيرَ اللهَّهُ وَعََمَ لَكُم وَرَسونُهُ وَ وَمُؤِن وَسَتُرًا رَدُونَ إِلَ غَالِويبِ وَشَّهادَتِ فَيُونَابُنَ بِأِكُ وَآ خَونَ مُجَوْنَ لِأَممررِ اللَّ م يعَ غَربُهُم وَإِممَا يَُوب عَلَيهِم وَلَّهُ لَذين ندَ خَفُ مسددَظِر وَككر وَتَفتَكيقًا بَيمَنمؤنينَ وَخَادَ وَإِقادَ لمَن حو بَ الله وَرسسُ لَ خَمِ قابِر ان اردنا الا الحسنى ولا يحدفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكذبون لا تنف فيه ابدا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 أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَا لَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِغْوَانٍ خَيْرٍ وَرِغْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَا لَهُ عَلَىٰ شَفَاذُ فِنْهَارٍ بِهِ لجہنم واللہ لا يہتی القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنو ریبتا في قلوبهم الا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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في الثورات والإنجيل والسؤال فمن اوفا بعہده من اللہ فاستبشروا ببینکم الذي بایعتم به وذلك هو الفوز العظیم الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الساجدون الآمعون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافعون لحدود الله وبشري مؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغبار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وَدَهَاهُ بَلَمنَ م تَبَبَ يَنَ لَهُ نَّْهُ وَابُورَّتَبَاء مِنهِ ب إِ إذَ رهمَ ل أَأَوهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يَبِين لَّهُم مَّا يَنْتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ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 لقد قتاب الله على النبي والمهادرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليه إنه بهم رءوف رحيم وعلى الذين حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بِمَا رحبت وضاقت عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ پ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخذ لهوا الرسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَغْرَمٌ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغَوْنَ مَوْطِئًا وَلَا يَطْغَوْنَ ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينالون مَفَقَتََ صَغتَ وَل كَبتَ وَلَا يَقطَعُونَ وَاد إَِّا قُتِ بَلَ وَلَا يَقَطَعونَ وَاد إِلَّ كُتِ بَلَهُ لجزَ وكان ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كام فلولا نفر منه في الرَّقِّ مِنْهُمْ طَاهِبًا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُ وَيُنذِرَ قَوْمَهُ إِذَا رَجَعُوا إليهم لعلهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفْبَارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُسْتَقِينَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ مَّرَضًا وَمَا يَزِيدُهُم إِلَّا خَطَايَاهُمْ وَمَا كَانُوا يُنْذَرُونَ أَوَلَا يرون من مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون وَإِذَا ما سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم